يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هذا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. فكل محدثة بدعة كل بدعة من ضلالة. فكل ضلالة في النار ثم أمها. مع حديث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 وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العام وفي رواية أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء حديث هذا عند البخاري في كتاب الحديث الأنبياء وعند مسلم في كتاب الإيمان هذا حديث عظيم كما قصفه النووي وهو من أجمع الأحاديث التي تشتمل على عقائد المسلمين فقد جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يخرج من, من, من ملل الكفر واختصر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في كلمات قليلة فهو الذي أوتي جوامع أولا الفائدة الأولى في قوله من شهد لا إله إلا الله وأن وحده لا شريك لا وأن محمد عبد الرسول هذه الشهادة مما ذكرت ونص عليها الكتاب والسنة قال تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا الله والملائكة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة علم قائما بالقصد لا إله إلا هو الحكيم والله تبارك وتعالى ومرسنا من قبلك من الرسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعلهم. وفي حديث بن الإسلام على خمس شهادتي ولا شهادته؟ شهادة شهادة من الوجه؟ آه علوجهها. شهادتي مش عدل؟ آه بدل وشهادته؟ على, على الستينف. طيب ممتاز. فاذا كانت الشهادة والأمر بها ثابت بلا نزاع. يأتي تفسير معنى شهادة أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله فكل معبود سوى الله فمعبود باطل وإلا فالله الله تقولك عليك فتسمى الألهة الباطلة سمها إيه؟ آلهة كقوله تعالى أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا ها؟ والله سمى دين الكافرين سماهه دينا لكم دينكم دين ولكن العبرة في ذلك بأننا نقول أن هذه وإن سميت باسم آلهة في عليها سمباطرة لذا فالمعنى لا اله الا الله هو نفي واثبات وهذا من أعلى مراتب الحصر والقصر نفي العبادة نفي العبادة عمن سوى الله مع إثباتها لله تبارك تعالى لا إله هذا ابطال لجميع الالهه من دون الله الا الله إثبات العبادة لله تبارك تعالى وهذا النفي والإثبات وهذا النفي والإثبات هما ما يقوم عليه كلمة التوحيد لا اله الا الله لها اركان والمقصود الاعظم منها هو ان يتحقق معنى الايمان في القلب وينطق به اللسان والقيام بمقتضاها اذن عندنا امور ثلاثه النطق بها خلافا لمن خلافا لمن للجحميه الذين قالوا الايمان هو الايه المعرفة وإن لم يعمل والأشعر قالوا لمن هو الاعتقاد وإن لم ينطق ها؟ يبقى قول باللسان وعمل بالجنان خلافا لمن المنافقين الذين قالوا نشهد لناك رسول الله والله يعلم أنهم لكاذبون ثم العمل بمقتضاه وعمل جوارع خلافا لمن للمرجعة الذين قالوا إن قال لا إليه الله محمد رسول الله فهذا إيمان كإيمان جبريل وإن لم يعمل خيرا قط لذا كما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن من تكلم بهذه الكلمة كلمة لا إليه الله عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا قال فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلول شهادتين الفائدة التي بعد ذلك بنقول أن لا إله إلا الله مركبه من نفي وإثبات وهكذا كلمة التوحيد لا تتم ولا تتحقق أو لا, لا تكمل بل لا تتحقق أصلاً إلا بالنفس والإثبات وإلا فالمشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم نفس ولا إثبات عندهم إثبات ها؟ قالوا, قالوا أجعل الآلهة اله واحدة أجيتنا لنعبد الله واحده أن يعبد الله ونظر ما كان يعبده آباؤنا إذن الشهاد عندهم فين هم كانوا على فطمة بمذلول الكلمة هم عرب وعلى فظاها يعلمون أن لا إله إلا الله ها يعرفون معناها أكثر من كثير من صوفية هذا الزمان هم لما حرموا السلام ونبذوا دعوته لأنهم علموا أن الانصياع لها يوجب عليهم ترك الأصنام الأصنام على شدة أنواعها فقالوا أجعل الألية إله واحدة أجيدانا لنعمد الله وحدة ونظر ما كان أعمدها بأولا إذن فالإشكال عند المشركين لم يكن في الإثبات إنما الإشكالك عندهم فين في النفي كلام مشوضة صح لم يكن الإشكال عندهم في إثبات العبودية لله ولكن الإشكال عندهم أن ينفي ان النبي صلى الله عليه وسلم نفى, نفى العباده عمن سوى الله وذلك عنده قالوا نعبد الله لكن نعبد معه غيره قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللاتي صحيح كده لا الى الله ها فابو طالب وابو جهل معتقد ان الله ها ان لا تخلقهم ويرزقهم ويميتهم وان سألتهم من خلقهم يقولون الله طيب اذا فالذي يستقرئ واتي الله يا يقف على هذا المعنى معنى ايه ان التوحيد الحقيقي لا يقوم الا على النفي والاثبات قال تبارك وتعالى واثقال ابراهيم ربي قومي انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني وايه اللي بنقول براء براء تبرؤ من كل اله باطله ها الذي فطرني اسمه ايه اثبات يبقى ادي العباده الايه لا اله الا الله ايضا في قوله عليه السلام فإنهم لي ده اسم نفي إلّا رب العالمين ده اسم إثبات أيضا شف قوله تعالى عبد الله ولا تشرك به شيئا لماذا ما اختفى الله تبارك وتعالى بقول عبد الله لأنهم ها قد يعبدون الله ويعبدون معه وايّره بدعوى ها أن هؤلاء مما يتزلف به إلى الله قال ولا تشرك به شيئا كذلك ايضا في السنه هذا المعنى قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث حديث جبريل هذا الطويل قال الاسلام ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا شيء هنا نكره في سياق النفي العموم تعبد لا لا تعبد اي شيء شيء اه في روايه قال ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا في روايه من رواياته إذن فقاتل النبي صلى الله عليه وسلم من الذين حققوا ها طرفا من هذا التوحيد على على طرف الخفي يعني حتى توحيد ربوبية الذي نوما نقول أنهم حققوه هذه عبارة على إطلاقه وإلا فكان عندهم خلل في هذا الجانب ايه؟ أيضا هو توحيد ربوبية هل تتذكر أمثلة على الخلل الذي عندهم في توحيد ربوبية؟ اظن الاولى هي خلاص هم اضاعوه او وقعوا فيه شيء خاله كبير جدا بل ما حققوه اصلا ده الروبيه الروبيه لو من نقول انه حققوا توحيد الربوبيه لكن هذا ليس على اطلاقي والا فكان عندهم من الشركيات ايضا في توحيد الربوبيه منها مطرنا لو قلنا وانت الرسول سمينا وانت الرسول من الله يعني يعني بيتصرفوا وجود اصلا مثلا كان حاجه اكبر لا نقول ايه ها نقول في مثل من مساله النوع ها مطيرنا بناوي كده وكده ايه ثاني التطاير والتشاؤم ها يجي مثال الربوبيه يعتقد انه اذا تامن الطائر او تشاءم فسيقع لهم كذا وكذا وهذا اذا حتى توحدو له للط حتى تحققو له الربوبيه ها لا يكون يعني على على عوج وكانوا في في تلبية الحج يقولون لبيك الله ما لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريك تملكه وما منه أيوة فده ها أيضا خلل في تحذر مبия لذا يسالم يقول أمورته وخطار الناس حتى يشهدوا وفي رواية حتى يقولوا عود إلى حديث الباب قوله صلى الله عليه وسلم في الشطر الثاني من الشهادتي وأن محمداً عبده ورسوله وهذه منزلة مهمة بين الغلو والجفو بين الإفراط والتفريط في قوله صلى الله عليه وسلم وأن محمداً عبده نفياً إثبات عبودية نفياً لإيه؟ نفياً للغلو أن محمد عبد ها؟ قال لا تطرن كما أطرد النصار ابن مريم لكن قوله إن قال إنما أنا عبده فقول عبد الله ورسوله فقوله أن محمد عبده ورسوله إزبات العبودية هذا فيه نفي وغلق لباب المغالاة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم وكلمة رسوله فيها غلق لباب المجافاف بالذين كذبوك اليهود عليهم سحائف اللعنات والملافقين لذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى بين الغلو والجهو بين المغالى وبين المجفاء بين الإفراط وبين التفريط تأتي مكانة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت حديثنا عباس عند أحمد أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئتاه من المتفق عليه أن نسلل له وكذا وكذلك سأل العباد ولكن هنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسن المدى وأن يغلق الباب قال أجعلتني لله ندة قل ما شاء الله وحده ما شاء الله وحده يعني ما الفرق بين ما شاء الله وشئت وبين ما تواتر من قول الصحابة في الحديث الله أعلم الله ورسوله أعلم مش في أكثر موضع يسألون عن ما من الغيب يقولون إيه الله ورسوله أعلم لماذا لم ينكر عليهم كما انكر على الذي قال ما شاء الله وشئته آه هنا النبي صلى الله عليه وسلم اراد أن يغلق الباب وأن يحسم المادة وأن يسجد الزريعة النسلم كان يعلم ولكن علمه ليس كعلم الله علم الإنسان مسبوق بعدم ملحوق بفناه وما بينهم يعتريه ما يعتريه اعترى علم الانسان من الخطا السهو الجهل والنسيان فقال اجعتي الله نبدا قل ما شاء الله وحده فلما دخل وسلم على جاريته يقول فينا رسول يعلم ما في غد قال لا تقولي هذا يعلم ما في غد قال لا تقولي هذا لو قولي ما تكونين وقال أيضاً في الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرق النصارى نماليم لترقوا إلى المغلاف المدح فإنما أنا عبد الله ورسول وبيقول البصري في البردة يا أكرم الخلوق مالي من ألوض به سوىك عند حرور الحادث العمم إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة فقدمي فإن من الدنيا وضراتها ومن علومك علم اللوح والقالم قال القائل فما ترك لله إذا كان من علم السلم علم اللوح موجود وموجود الدنيا فماذا ترك لله والعجيب أنهم يجوزون الاستغاثة من السلم بدعوا أنه حي في قبره هل السلام حي بعيش حي في قبري هو بيحيى هو هو يحيى ها ها سيدنا موسى كان ما هوش اللي قال له تمام في الضعيف ها نور نور نور سلام رد الله رد الله عليه روحي ها في اي نسلم قال تبارك تعالى في حقه إنك ميت وما جعلنا له من قبلك خذ افهموا التفهوم خالدون إنك ميت ها وقال ابو بكر رضي الله عن ها من كان يعبد محمدا فان محمد قد فإن محمدا قد مات سوف قد مات ولكنه يحيى الآن في قبره ها حياه برزخيه وهذه من الغيبيات الذي لا يعلم كنها إلا الله عز وجل ولا يعلم كفايتها إلا الله وإلا فقوله من سلم عليه أن الله يرد علي روحي يدل على أنه قد مات فرد الروح لا تكون إلا لمن مات من سلم الأصل أنه ميت فالذي يقول نحن نستغيث به ونتوسل به لأنه يسمع توسلنا واستغاثتنا فهذا من ال من البطلان البين قد مات أن صلى الله عليه وسلم والأصل في الموتى أنه لا يسمعون سلم بشر إنما أنا بشر مثلكم الأصل أن الموتى لا يسمعون إلا ما حصه الدليل منه من سلم عليه فإن لا يرد عليه سلام يقول أحدهم إذن هذا كلام أنقله لكم وأن أسمعه من أفوه القوم يقول أحدهم بتفكير عقلي ها اذا كان الرسول يقول ما من احد يسلم عليك الا رضي الله عليه السلام الا رضي الله عليه يروح ما رضي عليه السلام ومن المعلوم انه ما ظهر شارع العرض الا واحد يسلم ان النبي اذا النبي ايه اذا وحي ده عقلي العقليات لا تغش بالغيب لا ادخال للعقليات في الغيبيات انما بابها السمعيات قول كده تمام لا مدخله أيوة العقل في الغيب إنما ذاكرة السمعية ها لما تقول ذا إيه هذا الذي يقول بهذه الخدع العقلية التي ترى صورا حاله كحال من يقول إذا كان الله ينزل في سماء الدنيا ها نعم ها في كل ليلة وما من ساعة إلا يكون فيها ليلة إن ذي إذا كان ليلة عندنا فنرى عند فلا دورة كذا إذا ينزل من ذلك الموضوع لمازل في سنة وين؟ فهذه أمور يعني لا مدخل العقل فيها. إذا كان العقل يتدخل في كثير من المخلوقات في جبريل والملائكة والجنة وما أمور عجيبة. ها. فأنا لنا أن نتدخل في مثل هذه الأمور. في مثل هذه الأمور. الشاهد من ذلك أننا على أي على أي بالضبط. <تصفيق> جوابها ما أخبرنا السلم. نسلم لما قاله لما قاله من السلم. إن الله جل ينزلها في سلسلة الأخير إلى سماء الدنيا. دون أن نقول أنها دي خلاص عقلية لما سورة عرش المصميم قال لا نقص مثل هذه الأمور أمور من الغيبيات. نؤمن أن الله ينزل إلى سماوات الدنيا. في كل ليلة نقف حيث أوقفنا النبي كم كم كم كم قرن مر عليه هذا الحديث قرون كثيرة ما تكلموا لا خوف مثلا هم كانوا يعلمون أن هم سافرون كيف عرفوا كانوا بسافرون يجدون هنا ليل وهنا نهار وهنا ما تكلموا مش لازم فليساعوا لنا ما واسع سلفنا وما لم يسع وما وسع صلى الله عليه طيب؟ إن شغل بما ينفعنا طيب من أعلم. أعلم. أعلم. ما علم؟ ما أنت تكلم على شيء أنت تعرف قدراته ايمن إما في هذا المكان أو إما في بيتي صح كده؟ ينفع يكون في الدمين ده مخلوق انت لا تتكلم عن عن المخلوق لا تتكلم عن جبريل كيف جبريل الذي له استمات جناح يكون في شخص شخص واحد يجلس امام النبي صلى كيف جبريل الذي له استمات جناح يسد الافق يتشكل في صوره بشر ده مخلوق تعجز عن كيفيته وكنهه لما نتحدث على ملك لابد ها اخذ معقوله يعني لابد ان يتقدموا لا اقول كيف اذا كان هو اذا كان وما انقضى الله حقا صوتنا نقول ان ان سلم يقول وان محمد بن عبد الله وعبد الله رسول او عبد رسول البشاره بالنبي جاءت في التوراة وفي الانجيل وقال الرب تعالى الذين اتبعونا رسولا النبيا الامي الذي له ذكره عندهم في التوراة وفي في التوراة ورد في حديث عبد الله بن عمر أنه سئل عن وصف النبي في الطراء فقال أن هناك في الطراء آية تقول أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفض ولا غليب ولا صخاب في الأسوار ولا يقبل السيء بسيء بل يعفو ويصح ذي الفطر وفي الانجيل طبعا عندنا إيه ها قول عيسى السلام هو مشان برسوله بعد اسمه أحمد هذه آية في الانجيل التي تم إخفاؤه وأقصاؤه وعدم ظهور للناس. وفي القرآن طبعاً أدلة كثيرة على نبوة النبي محمد رسول الله. محمد رسول الله. هنا ينادى باسمه. كيف ونسلم دائماً نقول أن الله ما نادى رسوله باسمه يخط. هنا يقول محمد رسول الله. دائماً نقول أن الله أن الله تبارك وتعالى ما نادى محمد باسمه يخط. يا رسول يا أيها النبي. وهنا يقول يا النبي. هنا نقول هنا نقول محمد رسول الله. اه ليس هذا النداء ان هذا مقام اخبار لكن في كل داء ما رود باسم خطا لم يقل كما قال يا موسى يا عيسى يا ادم يا نوح ها ايه ادم ها وكثير انت قلت كنت انت عملت يا نوح نواميس ان ولدي يا عيسى ها اني مؤذره عليهم يا موسى اني استغفر اني استغفرتك على الناس هو يقول يا يا نبي ما لدوه باسم خطا لكن هذا مقام يخبره محمد رسول الله فضل وقالنا إذا يقول يخبرنا مسمى النبي قال رسول معه ده لا نعم لكن قال أنه باسمي لكن أخبره عنه باسمي أيضا معنى نخف مع معنى الشهادة شهادة أن محمد رسول الله هذه الشهادة تختضي لها إلزامات تختضي أن تصدق بقلبك أن محمد رسول الله ان تكون مصدقا ذا يقين في رسالته صلى الله عليه وسلم وهذا التصديق واليقين لا ينفع إلا إذا قرن بالعمل وهو طاعته فكما نقول انه لا اله لا معبود بحق الا الله فكذلك يقال لا مسبوع بحق الا رسوله فالشهادتان ينبيانيان على نوعين من التوحيد توحيد العبادة وتوحيد الاتباع توحيد العبادة لا معبوض بحق الله وتوحيد الاتباع لا متبوع بحق الله هذا تلخيص وطاعته طاع النبي صلى الله عليه وسلم واجبا فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شغل بينهم ثم لاجدوا في أنفسهم حرجا مما قريب ويسلموا تسليم وليس المقصر فقط بالشهادة أن رحمه رسول الله مقرد التصديق وإلا فاليهود كانوا كانوا مصدقين برسالة فإنهم لا يكذبونك ولكن ولكن الظالمين بآيات اللي يشهدون أهو هو قالوا يعرفونه كما يعرفونه أبناءهم ولكنه الكبر إنهم كبر أن يتبعوا رسولا بعث في الأميين ذلك لأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل زي مثل فرعون كان بيارة بني إسرائيل خدم عنده فكيف يتبع رسول بعث من الخدم قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقوموا ولنا ها عابدين ولعبدون ه بدون هو الكبر الذي منع إبليس من الإيمان الذي منع فرعون من الإيمان الذي منع اليهود ها وكانوا يستفتحون مقابل على الذين يكافحون يقولوا دع أيها أيها أيها من عندنا من نسل إسحاق ولما بعث من نسل إسماعيل ها كفروا به أيضا الله قد نفى الإيمان عن كل من لم يتبع رسول ويقول نعملنا بالله وبالرسول أطاعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إذا قال شيخ الإسلام أن الله خلق الخلق لعبادته وتعبدهم بطاعة وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فكما نقول لا معبود بحق إلا الله نقول لا مدعوذ بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فراءة على الذين الذي خلق الموت والحياه ليبلغكم أيكم أحسن عمل قال الفوارد العياض أحسن العمل أخلصه وأصوابه فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا قال الخالص ما كان للذات والصواب ما كان على السنة فما من عمل إلا وينصب له ديوانات لمن فعلت وكيف فعلت من عمل وطاعة تفعلها إلا وان لها سؤالان وميزانان وديوانان لمن فعلتها لله أم لغيره فإن كان غير الله وقدمنا إلى ما عمل وعمل فاجعل نواب أمانفور وإن كان لله ولكنه على غير السنة فهذا ممن ينضع عن الحوض ولا يقبل منه عمله قال ابن كثير لا يكون عمله حسنا حتى يكون خالصا لله على شريعة شريعة النبي صلى الله عليه وسلم قال فمتى فقد العمل واحدا من هذين الشرطين لو إليه الإخلاص وإحسن العمل قال حبط وبطل قال شيخ الإسلام وجماع الدين شيئا أن لا نعبد إلا الله هذا الأول الثاني أن نعبده بما شرع ليس بالهوى ليس بالمزاج أن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع. قال ابن العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملًا يثقله ولا ينفع شوف المثل اللي قال الذي يعمل عمله بلا إخلاص ولا اقتداء قال كالمسافر يملأ جرابه إنه رملًا رمل ايه هل حيشار وعيش رمله؟ حياكل رمله يثقله يثقل الوزن والرحلة ولا ينفع قال ابو قيم والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان في النونية لذا نقول دوما أن إصارة السنة خير من كثرة العمل يعني رجل يصوم كل يوم ورجل يصوم يوما ويوم ويفطر يوم أيوم أفضل أيوم أكثر عملا كل يوم أيوم الأفضل يوم لما لأن الذي ذكاه الذي ذكرنا أن السلام هو صاحب داود إذا عبد الله عبد لما آ... لم يستمع لهذه النصيحة قال في آخر عمره كان يصوم كل يوم قال يا ليتاني استمعت إلى السنة يا أخي في آخر عمره ما صطاع يكمل انقطع كان يصوم كل يوم دسم إلى يتناقص صدره عمل وتبعد سنة إيه أني صوم أي يوما وفتو يوما. مش كلام مش برضو لا لا الصوم لا هو ما دوم السن تتم الصوم أصدح ليك ما مش بيدعم أصدح كل بشوة. لا الأصل يصوم يصوم كان الصوم يدخل الصوم يعني لا لا مش كده هو صوم الصو إلى عم الصوم في فرخ من المخلوق. لا لا أولك قوي نسال أفرش شايشني بقى بيتني الوساطه قال احنا فكرنا قال ان الاسامه كان يفطر وانا يفطرش كان هيضطر اللي صار لا طلع الوساط في فرق من السرد للوساط السرد وصل فيه والنزول في السرد ان سلم صلي ها فقال الرجل اللي يرسله ان افطر الصوم قال فامره ان يفطر الامه التي نوى عن اللي هو ايام لكن فالشاهد السرد سلم صلي عنه لكن لم يفعلوا في ثالثنا أن الإنسان يوصل عن شيء ويوجزه لكن لا فعل، فهذا جائز ولكنه ليس وليس إيد، بس الأفضل الوصل كان يواصل اليوم واليوم واليوم الثالث، وهذا من خصائصنا، من خصائصنا الصلاة. <تصفيق> ها أيوة، الذي ورد في, في الوصال أحد الناس أن يواصل المقام منه من الفجر إلى الصحر هذا الجائز، لكن أن كان يسجد الصوم وهذا ليس على إيد. على حد ان يكون لا من من عنده هناك من علم فليأتي نبي يكون هناك من يكون هناك من جوز هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون من من من يكون هناك من يكون هناك من يكون في فتيمم وصلى ثم وجد المال فأعاد أحدهم الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر وضح لله ثم أتى يا رسول الله أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكر له ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يعد أصدت الصنة وقال للذي عاد لك الأجر مرتين قال العلماء في هذا الحديث دليل على أن كثرت على إن أصبت السنة، ها خير من كثرة العمل. قال أي؟ ها مرتين. لكن الأجر الله تين. لكن هذا قالوا أي؟ أصبت السنة. سنة من؟ نسأل. فأنت عدت الصواب، ها لكن الأجر يبينك أي؟ فعلت أمرين. لكن أنت أصبت الأفضل وأصبت الصواب وهو السنة. استنبت من هذا الحديث أن أصبت السنة خير من كثرة العمل. وعندنا نزول أيضا يقول على ذلك أيضا. أي الآخر حديث. سام داود لما نصح عبد الله بن عمر بسام داود فقال إني أطيق أكثر من ذلك ثم عقب الحديث فقال لايتاني استمعت الله إلى ما قاله الرسول عود إلى الحديث في حديث فضل ابن عمر ابن عمر آه كان يسوع من الشح حتى نقول لا يفتر في شعبان في شعبان. هذا في حديث شعبان كان يسوع شعبان كلا ولا قليلة. نعم. الشعبان. هذا يصير حتى نقول يبتكر. هذا يبتكر حتى نقول لا يستطيع. وين ال اتنين بلدان ما؟ ننزل السفرة هذي بس. اتنين بيت. نعود إلى حديث باب قال وأن عيسى عبد الله ورسول. وكلماته ألقاها إلى مريم روح منه. الكلام عن عيسى ومعاني كلمة روح منه ألقاها وكل هذا شرحنا بالتفصيل في حديث الطوطيح في أحكام نزول المسيح جبنا المسيح من مهده إلى لحمه صح جبناه من المهد لللحم فقال صلى هو في في في, في سياق الحديث وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القى الى مريم محمد فعيسى عبد الله ردا على الذين قالوا ورسوله رد على الذين كذبوا فهذه العبارة في رد على اليهود وعلى النصارى فهذا الغلو، فهذا باب الوسط بين الغلو وبين الجفوب. وقوله كلمته ألقاها إلى مريم فعيسى عليه السلام كلمة الله وسمّ بذلك لأنه خلق بكلمة كن فليس عيسى هو كن ولكن خلق بكل ولا نعيد ما ذكرنا من قبل بالتفصيل وروح من أي أن عيسى عليه السلام روح من عند الله تبارك تعالى وليس من هنا للطبعيد بل من الغاية من للطبعيد أقول أكلت من الربي من الغاية أقول جئت من القاهرة فلما أقول جئت من القاهرة أنا لست جزءا من أرض القاهرة أي فقولي جئت من القاهرة هذه من الغاية أي من ناحية القاهرة غير لما أقول أكلت من الراي لما يقول عيسى روح من الله فهمان صار على زعمهم انها من الطبعيضيه وقالوا ان القران يدل على ان عيسى عيسى بالله لكن نقول أنا من هنا للغايه اي روح من عند الله تعالى تعال نعود الى الحديث ها كيف نذكر ممتاز. ما فائدة التخصيص بأن عيسى محمي عند الله؟ أولا هذا مقام تشريف. وعيسى لم يخلق كخلق سائر الأرواح من أروين، وإنما كان آية في موليه ولنجعله آية للناس. فعيسى لم يخلق على مقصدا وميس البشر من أروين. حتى كمان يعني صار بنكاح صحي أو وزينة، ولكن خلقه بإيمان الله. بعث أرسل جبريل فلما خاف ضار مريم فصارت حاملاً لوقدها. فلما كان سبب خلق عيسى أنه بما جيء جبريل خاصة صلّى رحمة الله وإلا فأحد الناس منا لم يخلق بهذه الطريقة، صحيح؟ فقصة ذلك لأنه كان آية في هذا الأمر وأن الجنة حق والنار حق أجنب في هذا الحديث أخبر الله تبارك وتعالى بأن الجنة أن من علامات الإيمان أن تؤمن بأن الجنة حق وأن النار حق وأنها مخلوقة فعقيد أهل السنة والجماعة أن الجنة مخلوقة الآن مخلوقة أي موجودة الآن وليس كما يقول بعض الناس سوف تخلق بل قلقت بالفعل قال تبارك تعالى سابقوا إلى مغفرة ربكم وجنة إن أرضوا كعرضوا السمات وأرضوا أعدت, أعدت أعدت فعل ما أعدت ها للذين أمنوا بالله ورسوله وقال تبارك تعالى أيضا عن حديثة المعراج وقال رأيها نزلة أخرى عند السيدة المنتهى عندها جنة المأوى وقال أيضا في الآية الأخرى أعدت للمنتقيم وقال عن النار واتقوا ما الذي أعدت الكافرين أيضاً مما ذُلَّ على أنه مقبول قبل فعل حديث بلال لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال حدثني وأرجع عمل عملته فإنني سمعت الليلة خشفا عليك بين يدي في الجنة وقد يسأل السائل كيف يكون بلال بين يديه سلم هل يسبق للجنة؟ قال إني سمعت خشفا عليك أيه؟ فبين يدي في الجنة بين يدي أمامي ولا من خلفي؟ What's the هو What's هل case? Is he a person who is a person in the gynna or is he saying that first, shafi? And he says, What's the name of his name? What's his name? He's not right. He's not right. He's not right. He's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 أوضحا عليه جاء قالوا ان تقدم بلال بين اليه بيننا بين وسلم هو من باب تقدم الخادم بين يدي سيدي ها حينما ائت مثلا الامير او الملك إلى مكان لا يلان مباشره بل يبعث ما يجهز له المكان لينزل فيه فقولوا هذا الباب أن تقدم بلال كتقدم الخادم بين يدي سيدي يجهزه له ويومها هيت لا ليس فيتكلم اتكلم عندك انت الله عليه وسلم عادي في لا يا استاذ سلام ولكن دخل ولم يكن مقصوف فيها، لم يكن ما كثر فيها، لكن كلام عليه على على الآخرة، بما سوف يكون في الآخرة. أيضا مما يدل على أن وكل حديث فيه رؤية، أن سلم دخل الجنة من ذهب أو كل هذا يدل على أن الجنة والنقص كل خبر فعل، وقول نعم في الصحيح أو صحيح؟ نعم. وعقد البخاري في صحيح بابا قال في باب, باب ما جاء في صفه الجنه وانها محظوقه ايضا والعقل يدل على ذلك وهذا يسمى دليل امكان من ادله خلق الجنه والله ما يسمى بدليل امكان ويقصد بهذا الدليل أن العقل لو ترك ونفسه دون خارجي لا حكم خلق الجنة فلا يترطب على خلقهم أي محال وفي ذلك يقول القيرواني, القيرواني معلم أنه لا إحالة في خلق الجنة لما يقول ذلك لأن المخالفين يقولون وما الفائدة من خلق الجنة والنار قبل أن يدخل فيهما الداخلون بقرون أو بـ بـ بـ بـ بأحقاب ما العلّ منه قولك ما العلّ هذا أيه هذا السنباط عقلي والأمور اللي سترك بالعقل أخبر الله فسمع العطاعة لكن يقول ما العيلة من خلقها قبل أن يصل العباد بأحقاب هنا و... تنبيه و... من من العلماء من استدل على خلق الجنة والنار بأن آدم قد دخل الجنة وقلنا آدم سكن أنت وزوجك الجنة قالوا فإفذل على أن الجنة قد خلق بالفعل قال ولو لم تكن الجنه موجوده لم يكن لك معنى لاسكان ادم وحواء فيهما وهنا خالف الجهميه والمعتزله في مساله والخلاف لم يقع بين الجهمية والمعتزلة في جناب وبين أهل السنة على حقيقة الجنة والنار لأنها من المسائل التي لا تتحمل أي خلاف بل هي قطعات ثبُوت قطعات الدلالة قال القاضي عبد الجبار المعتزلة المعتزلة قال أن الأمة أجماعت على أنه لا دار غير الجنة والنار فأهل السنة والمعتزلة لا خلاف بينهما في حقيقة الجنة والنار في ثبوت الجنة والنار بل الخلاف الذي وقع بالفعل في هل الجنة والنار موجودة الآن بالفعل أم ستخلق يوم القيامة الجهمية أكثر معدذلة قالوا أن الجنة والنار ليست موجودتين الآن وأنهم يخلقان يوم الجزاء وهذه النتيجة وصلوا لها بمقدمة عقلية ويش المقدمة عقلية قالوا ما الفائدة من خلصهم الآن ويعني طبقة خاوية قبل دخول الدفن فيها بأحقاب وأيضا حملوا حملوا حملهم على هذا القياس الفاسد قاص وأفعال الله على أفعال خالقي وأن الله ينبغي أن يفعل كذا وكذا يعني مثلا أنت سوف تسكن في دار بعد عشر سنوات قالوا إذا بنيتها الآن وتركتها قالوا لماذا تبنيها الآن ثم فهذا اسمه قاس إيه؟ أفعال الله على إيه؟ على أفعال المخلوق المخلوق ها قد لا يعقل في حق المخلوق أن يفعل شيئا أو يبني دارا يسكونها بعد سنوات مثلا فقاسوا فعل الله على فعل المخلوق قالوا وكذلك الجن والنار ها الآن أعدت من من هذا اسمه إيه؟ قياس فاسد أن يقيس فعل الله الله على فعل العبد فقالوا أن خلق الجنة قبل الجزاء عبث لأنها تصبح معطلة مدد طويلة وكذلك النار فردوا النصوص الشرعية وحرفوها على المواضيع وبدعوا من خالفهم في ذلك طبعا الفلاسفة وصلة قالوا لا إذا عندنا جنة ولا نار وإنما هي فقط تذكر في القرآن من باب الزجل فقط فرع في مكان الجنة والنار أما الجنة في فوق السماء السابعة وتحت العرش الدليل قال الله تعالى عند ستر, عند ستر موتها عندها جنة مأوى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم إذا أبتم الله فأسألوه فإنها أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقها عرش الرحمن اللهم رزيزينا فردوس العالم اللهم سلم وصدع عليكم صلى الله عليه وسلم أما مكان النار فهي في الأرض السابعة قالت بارك تعالى كلا إنا كتاب البرجاء في سجين وما أدرى كما سجين كتاب معقول وسجين هي الأرض السفلى وأروي في ذلك حديث ضعيفه حديث في أن النار في الأرض السابعة لكنها حديث ضعيفه وأروي عن السلف كابن عباس وابن عمر أكاد ابن عباس وابن مسعود وهذا ظاهر القرآن قالت بارك تعالى إن الذين كذبوا بيعتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا تدخل الجنة غلق أبواب السماء عليهم يدل على أن على أنهم يكونون في الأرض السفلة السفلى لأن الذي تفتح له أبواب السماء هي أرواح المؤمنين فقط هو في حديث البراء اكتبوا كتابه في سجين الأرض السفلى فلطرحه وطرحا قال ابن كثير قال ابن كثير والصحيح أن سجنا المأخوذ من السجن في حديث اكتبه, اكتبه في سجين قال السجين مأخوذ من السجين فإن المخلوقات كل ما تسافل منها ضاق وكلما تعالى منها اتسع وذكر كلاما يعني يرجح أن النار في الأرض السجعة هل تفن الجنة والنار أما الجهمية فقد ذهبوا إلى القول بفناء النار والجنة وحكى أحمد في آخر كتاب رضى على الزنادقة أن الجهمية على هذا القول أن النار, أن النار والجنة تفنيان ورب عليه مذاكرا الأدلة على عدم فناء الجنة والنار قال أحمد في كتابه رضى على الزنادقة تأولت الجهمية من قول الله هو الأول والآخر قالوا يكون الله هو الآخر بعد الخلق فلا يبقى شيء لا أرض لا جنة لا نار لا ثواب ولا عقاب ولا كرسي ولا عرش متأولون بقوله هو الأول والآخر ورد عليهم في هذا ذلك قال القول بفناء الجنة والنار قول قاله جهم إمام الجهمية قالوا ليس له سلف في ذلك لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أحدنا دائما والذي عليها السنه أن الجنة حق والنار حق وأنهم موجودتان الآن ولا تفنائهم وأذلت ذلك كثيرا قال هارك تعالى لهم عذاب مقيم قال لا يفطر عنهم فيها وهم فيها مبلسون وقال ومن يعصر الله رسولا فإن له نار جهدنا خالدين فيها وقال وما هم منها بمقرجيهم ومن السنة ما يدل على أن الجنة لا الله حديث يؤتى بالموت عليها كبش أملح فينادى يا أهل الجنة فيشربون يا أهل النار فيشربون فيقولون أتعرفون ما هذا نعم هذا الموت فخلوم قد رأاه ثم ينال يا أهل الجنة قلود بلا موت فيزبح بينهما وقال يا أهل الجنة قلود بلا موت يا أهل النار قلود بلا موت الإجماع قال القرطبي فمن قال أنهم يخرج يخرجون منها وأنها طبق خالية وبجملتها خوية على عروشها وأنها تفن وتزول فهذا خارج عن مقتضى المعقول ومخالف لما جاء به الصور قال ابن حزم اتفق فرخ الأمة كلها على أنه لا فناء الجنة ولا نعيمها ولا للنار ولا لعذابها إلا الجهم وأبا الجه الهزي العلاف وهذا من الرافض وقول من الرافض قال ابن قيل القول هذه كانت كلام عليه القول الذي قال بفناء الجنة والنار ركز معين قال ابن قيل القول بفناء الجنة والله قول مبتدع لم يأكل به الصحابة ولا أحد من التابعين ولا أحد من أهمة المسلمين وإنما ترقّوا وإنما ذلك عن مقياس الكاس ناتي ما زال نختم بها بقى مسألة مهمة مسألة فناء نار الكافرين يعني نتذكرنا مسألة فناء الجنة والنار طعا لما أقول فناء الجنة والنار يعني إيه الجنة التي يدخلها المسلمون والنار ها بصفة عامة فهذا قول مبتدع انفرط به الجهمية بقياس باطئ قالوا وبأصل باطل الصلوب، لكن المسألة التي تنسب لعدد من الصحابة مسألة فناء فناء نار الكافرين. إحنا عندنا الجنة الله مزودنا الجنة والنار. أما نار الموحدين فالموحد لا يخلد فيها، بعذب على قدر الزلوم ثم يخرج إلى الجنة. تبقى تبقى مسألة نار الكافرين. يُقال عن عدد من الصحابة كعمر وابن سعود وأبي هريرة ابن عباس فابن عمر أنه قالوا بثناء بثناء نار الكافرين وهذا مما لم يصح على أحد منهم لم يصح بسنة صحيح أن واحدا من الصحابة قال بهذا القول أيضا نص الشيخ الإسلام هذا القول وأيضا لا لا يصح هذا الكلام عنهم يقول الشيخ مقبول بن مقبل في كتاب للتتبسم لي... بلوغ الألمانية بلوغ المنافق يقول السنباني يقول ذلك مشاكل الإسلام وتدميز النقيم زلت أخطأ في القول فلن النار وقد رد على يما قال والعالم إذا أخطأ ولو فضائل وغمرت أخطاؤه في فضائله ومن من علم إلا ولو أخطأ والصحيح عدم نسبة هذا القول إلى شخص تام لم يثبت بسند صحيح أو بنقض صحيح أقصد عن الشيخ الإسلام من أنه قال بفلاء نار الكافرين وذلك الأمور أنه سئل عن حديث أنس حديث ثبع لا تموت ولا تفنى ولا تسوق الفناء النار وسكانها والقلم قال هذا لما سئل هذا حديث عن الصحتي قال هذا الخور بهذا اللفظ ليس من كلام النبي ليس من كلام النبي وهذا قال يعني من كلام بعض العلماء ثم قال اتفق سلف الأمة وأئمتها وسال اهل السنه على ان من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى كالجنه والنار والعرش اذا الشيخ الاسلام يصرح ان هناك مخلوقات لا تفنى منها العرش منها الجنه منها النار اذا هذا تصريح من شيخ الاسلام ينفي عنه ما نسب اليه من قول بفناء نار الكافرين ولو سلمنا وتنزلنا بصحه نسبه هذا الى ابن تيميه شيخ الاسلام وطبعا لم ينقل على النص الصريح لكن لو تنزلنا باب مع الخاص فإن غاية ما فيه أن هذا رأي رأاه في أول حياته ثم رجع عنه كما كان مثل يرى في أول حياته بأن الخاضر لم يبت ورجع عن هذا القول ومما يدل على أن شيخ السلم يقول بهذا القول بفناء نار الكافرين أن النصوص التي يستدل بها من نسب إليه ذلك هي نصوص مجملة غير صريحة. أما النصوص التي تنقَل عنه في أبدية النار، في أبدية النار، في أبدية النار فهي نصوص صريحة. والقاعدة عند العلماء أن المجمل في النصوص يرد إلى المحكم ولا يتعلق بالمتشابه دون المحكم. ومن يثبت يثبت الشعائر الإسلامية لا يقود فناء النار أنه لم يتعقب كلام ابن حزم في كتاب مراتب الإجماع لما قال ابن حزم أن النار حق وأنها در عذاب أبدا لا تفنى ولا يفنى أهلها شيخ الإسلام لي تعقبات على كتاب الإجماع لابن حزم لم يعقب على هذا الموضع فلو كان شيخ الإسلام يرى بفناء النار نار كافرين لعقب على هذا الموضع كما عقب على غيره من المواضيع. أما نسبة هذا الكلام إلى ابن القيم أي كلام فناء نار الكافرين فهذا بعد البحث يظهر في هذه المسألة أن أبو القيب له في هذه المسألة أقوال ثلاثة قول مال فيه إلى القول قول مال فيه إلى القول بفلاء نار الكافرين وفي كتاب حادي الأرواح نقل جملة من الأثر عن الصحابة وغيرهم ومال إلى تصيح ذلك شكرا لكم رد عليكم من الأرواح <تصفيق> نعم, نعم، لعله رسالة في ذلك قول الثاني توقف في المسألة وهذا في كتابي صواق المرسلة قال إن قيل إلى أين انتهى قدمك في هذه مسألة عظيمة قيل إلى قولي تعالى إن ربك فعال لما يريد قول الثالث إنه يقول بما أجمعت عليه آل السنة هو دوام النوم إذن سأل ابن قيل إنه قال ثلاث قولي بالطاقف قولي موافق الآل السنة وقول يميل فيه الى القول بفناء نار الكافر <تصفح> <تصفح> نعم فاحنا قلنا مسالتين لبعض لذلك بنقول في الخلاصة بذلك أن المنصف يرى أن القول بعدم القول بعدم فناء نار الكافرين هو الأقرب لمدار ابن قيم، لأن هذا القول قد نسبه وذكره في كتاب الوابل الصيب وهذا من آخر ما كتب، والمرجح طبعا أن المتأخر عند المصنف والعالم هو الذي يقدم على غيره. <سؤال> <سؤال> نختم بقول نبيّا في آخر الحديث أدخله الله الجنة على ما كان من العمل هذه على تأويلين الأول أي يدخل الجنة على حسب أعماله فعلى حزب أعمالي الصالحة يكون درجته في الجنة قال تبارك وتعالى ولكل, ولكل درجات مما عمله التأويل الثاني أي يعني التأويل الثاني لهذه العبارة يعني أن أي عمل يقع فيه العبد من الزنوب فما قاله إلى الجنة ما دام قد مات على الإسلام كما عندنا هنا تأويلان خلوا الله الله الجنة على على العمل كان أي يكون درجته في الجنة على حسب عمله. تقول الثاني أي يكون ماله إلى الجنة وين سبق ذلك أن يعذب نسل على بعض ذنوبه التي عملها إذا رجحت كفة سيئاته على حسناته. يعني ممكن يدخل على القول بأن سيئاته غلبت أو رجحت على حسناته. هذا والله أعلى وأعلم ورد العلم إليه أسلم وصلى الله على النبي وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي سؤال